البرنامج العام يقدم لكم عبد الله المأمون لا تحدثوني عن انشغالكم بسيرتي وحدثوني عما يشغل الناس من هموم فهذا هو ما يشغلني وهذا هو ما سيحاسبني ربي عليه عبد الله المأمون لأول مرة بالإذاعة محمد رياض في الخليفة العباسي عبد الله المأمون بطولة عبير الشرقاوي عبد الغفار عودة عيد الشريف محيدين عبد المحسن إسماعيل محمود خالد الذهبي و محمد إسماعيل الخليفة العباسي عبد الله المأمون يكتبها مأمون النجار اخراج جمال حمد ولدي عبد الله أنت هنا يا بني؟ نعم يا أمير المؤمنين لما لم تلحق بأخويك محمد والقاسم اللذين اتجها منذ قليل إلى شاطئ النهر؟ كنت أود هذا يا أمير المؤمنين لكني رأيت أن أفرغ اولا من هذا الكتاب <تصفيق> يبدو أنك تفضل صحبة الكتاب على كل ما عداه نعم يا أمير المؤمنين وهل شيء آخر؟ كالكتاب يشحذ الفكرة ويحسن العشرة بارك الله فيك يا بني والحمد لله الذي رزقني من يرى بعين قلبه أكثر مما يرى بعين جسمه زبيدة كنت أظن أنك في الجناح الشرقي من القصر كنت هناك فعلا يا أمير المؤمنين وعدت الآن لأكون في استقبالك هكذا أنت دائما يا أم جعفر لا يفوتك شيء هذا حقك علي يا أمير المؤمنين عفوا يا أمير المؤمنين أرجو أن تأدن لي بأن أنصرف الآن انصرف في رعاية الله يا بني ولكن تذكر سأراك في مجلسي في المساء نعم يا أمير المؤمنين رعاك الله وحفظك لنا من كل سوء ها والآن ما أخبر القصر يا أم جعفر؟ كل شيء على ما يرام يا امير المؤمنين لكن هناك شيئا أود أن أفاتحك فيه وما هو ذاك يا أم جعفر؟ عيدني اولا أن يتسع صدرك لما سأقول وهل كنت ضيق الصدر معك من قبل يا زبيدة؟ عفوا يا أمير المؤمنين لم أقصد هذا <تصفيق> لا عليك، لا عليك، قولي ما عندك سمعتك وأنت تحدث ولدك عبد الله المأمون ورأيت كيف تثني عليه ولا تخفي إعجابك به وقد تكرر هذا كثيرا من قبل وماذا في ذلك يوم جعفر؟ هل يسوءك هذا؟ لا يا أمير المؤمنين ولكنني أم ولدك محمد الأمين ولم اسمع منك ثناء عليه أو تقريضا له كالذي يناله ولدك عبد الله حبي لهما واحد يا أم جعفر أما الإعجاب أو التقريض فهذا شيء آخر له أسبابه مثل ماذا يا أمير المؤمنين؟ مثل هذه الواقعة التي حدثت بالأمس ويشهد عليها الخادم مروان مروان؟ نعم أين هو؟ يقف بالباب فقد رأيته وأنا قادمة الآن مروان مروان أين أنت يا مروان مولاي أمير المؤمنين تعال يا مروان أذكر أمام سيدة القصر ماذا حدث بالأمس أنا رهن أمرك يا أمير المؤمنين إلى أين أرسلتك بالأمس إلى مولاي الأمير محمد الأمين ومولاي الأمير عبد الله المأمون وماذا طلبت منك؟ طلبت مني أن أسأل كل منهما في خلوه ماذا تفعل إذا أفضت الخلافة إليك؟ وهل فعلت؟ نعم يا مولاي فماذا قال لك الأمين؟ قال إذا أفضت الخلافة إلي سأقطعك وأعطيك وماذا قال المأمون؟ قال أتسألني عما أفعل بك يوم يموت أمير المؤمنين وخليفه رب العالمين اني لارجو لا ان نكون جميعا فداء له <تصفيق> كيف ترين يا ام جعفر <تصفيق> عفوا يا امير المؤمنين فانا انا لا اجد ما اقول تعال يا ابا محمد خذ مكانك هنا الى جواري اكرمك الله واعزك يا امير المؤمنين آه. علمت أنك أرسلت في طلبية نعم أرسلت في طلبك لأنك مؤدب ولدنا عبد الله المأمون وألصق الناس به ولهذا أردت أن أعرف ماذا حدث بينك وبينه بالأمس حدث كل خير يا أمير المؤمنين غير أنه لقنني درسا في الرزانة والحكمة <تصفيق> ماذا؟ المأمون؟ لقنك درسا في الرزانة والحكمة نعم يا أمير المؤمنين فعندما أتيته بالأمس في موعد الدرس لم أجده في حجرته فوجهت له بعض الخدم لكي يعلمه بحضوري فأبطأ ثم وجهت له آخر فأبطأ فقلت للخادم إن هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة نعم يا سيدي وإلى جانب هذا فإنه عندما يفارقك يستد علينا نحن الخدم ونلقى منه أذا شديدا والله لا أؤدبنه ولا أضربنه سبع درار نعم يا سيدي فلن يصلحه إلا هذا وهل ضربته يا أبا محمد نعم يا أمير المؤمنين ألم تكن هذه وصيتك بلى وأنا لا ألومك على ضربه وإنما أريد أن أعرف ما حدث بعد أن ضربته أخذ يدلك عينيه من البكاء فإذا بالخادم يقول إن جعفر بن يحيى قد أقبل فأخذ المأمون منديلا فمسح عينيه وجمع كتبه وقام إلى أريكته فجلس عليها ثم دعا جعفرا ليدخل إليه فقمت أنا من المجلس وكل خوف أن يشكوني إليه خفت من جعفر بن يحيى. نعم يا أمير المؤمنين فأنا أعرف أنه لا يوافق على أن يضرب الأمير عبد الله حتى ولو كان بيد مؤدبه فماذا حدث بعد ذلك؟ جاء الخادم بعد فترة وأخبرني أن جعفر قد خرج فعدت إلى المأمون وسألته أصدقني القول أيها الأمير هل... هل شكوتني إلى جعفر بن يحيى <تصفيق> ولما اشكوك إليه؟ تراني يا أبا محمد كنت أطلع أمير المؤمنين على هذه فكيف بجعفر بن يحيى حتى أطلعه على أنني أحتاج إلى أدب؟ خذ في أمرك عافاك الله فقد خطر ببالك ما لا تراه أبداً ولو عدت إلى تأديبي مئة مرة أثلجت صدري يا ابا محمد هذا يا مولاي قليل من كثير يمكن أن يقال في ولدك الأمير عبد الله حقا؟ نعم فهو فطن ذكي متواضع شغوف بالعلم يحفظ ما يسمعه ويعيده في الحال إذا طلبت منه ذلك ولا بد أن أمباء خطبته الشهيرة يوم الجمعة الماضي قد وصلت إليك؟ نعم نعم. ولكنني أعرف أنك أنت الذي أعد له الخطبة. نعم يا أمير المؤمنين، فهذه أول خطبة له، وكان لابد أن أطمئن إلى نتيجتها. لكنني أقطع الآن بأن في استطاعة المامون أن يعد مثلها وأحسن منها. <تصفيق> ألست تبالغ بعض الشيء يا أبا محمد؟ لا يا أمير المؤمنين فقد كانت ثقة ولدك الأمير عبد الله بنفسه وحسن أدائه للخطبة تنبئان عن مقدرة وفهم لا يتوفران حتى لبعض العلماء فماذا كان تأثير الخطبة على الناس يا أبا محمد؟ رقت له قلوب الناس وأبكى من سمعه حقا؟ نعم يا أمير المؤمنين وقد تأثرت أنا غاية التأثر بأدائه حتى انني بعد أن انتهيت من الصلاة وجدت نفسي أضع قصيدة أرجو أن أعرضها عليك قصيدة في ولدنا المأمون نعم يا أمير المؤمنين لكنها موجهة إليك وماذا تنتظر يا أبا محمد هات وأسمعنا ما لديك ليهنا؟ امير المؤمنين كرامه عليه بها شكر الاله وجوب بان ولي العهد مامون هاشم بدا فضله اذ قام وهو خطيب ولما رماه الناس من كل جانب بابصارهم والعود منه صليب رماهم بقول أنصتوا عجبا له وفي دونه للسامعين عجيب فلما وعت آذانهم ما أتى به أنابت ورقت عند ذاك قلوب إذا ما على المأمون أعواد من بر فليس له في العالمين ضريب تصدع عنه الناس وهو حديثهم فحدث عنه نازح وقريب تتبع ما يرضيك في كل أمره فسيرته شخص إليك حبيب ورثتم بني العباس إرث محمد فليس لحي في التراث نصيب احسنت يا أبا محمد أمرنا لك بخمسين ألف درهم ولولدك محمد بمثلها ماذا قلت يا بكر؟ أظن أنني لم أسمعك جيدا قلت يا مولاي الأمين إن المرض اشتد على أمير المؤمنين في خراسان وكيف عرفت؟ من عمال البريد يا مولاي وبغداد كلها تعرف الآن بالأمر وأخي عبد الله المأمون هل يعرفه ايضا لا بد أن الأمر قد بلغه في مره وما سبب مرضه يا بكر لقد خرج على رأس الجيش وهو في كامل صحته يبدو أن مشاق السفر وتغير الطقس قد أثر عليه هذا امر خطير يجب أن نعد له العدة هذا ما كنت على وشك أن أحدثك فيه يا مولاي اسمع يا بكر أنت تعرف أن الأعمار بيد الله ولا أحد يدري ماذا يمكن أن يحدث في الغد نعم يا مولاي من أجل هذا أريد أن أبعث بك إلى مقر أمير المؤمنين في خراسان أنا يا مولاي نعم أنت ولكن يا مولاي هذا أمر لا نقاش فيه ستذهب إلى مقر أمير المؤمنين وستوافيني بالأخبار كل يوم ولكن ربما ارتاب أحد في الأمر لن يرتاب أحد وليس عليك إلا أن تنفذ ما أقول أمرك يا مولاي الأمير وسأرسل معك كتبا تضعها في قوائم سناديق منقورة وتلبسها جلد البقر هل تعرف لماذا؟ نعم يا مولاي لكي أخفيها عن الأعيون تعجبني فطنتك وعليك الا تظهر أحدا على سبب وجودك مهما حدث لك حتى لو تعرضت للقتل أوامرك مطاعة يا مولاي حتى إذا نفذ أمر الله في أمير المؤمنين دفعت إلى كل من له كتاب كتابة نعم يا مولاي الأن أين هو هذا المدعو بكر بن المعتمر؟ هو بالباب يا أمير المؤمنين جئنا به كما أمر أدخلوه ما الذي جاء بك إلينا يا بكر؟ لا شيء يا أمير المؤمنين أردت فقط أن أكون في جوارك وأن أشهد نهاية هذا الرجل رافع بن سيار وما الذي يهمك في هذا الأمر؟ هناك فأر بينك وبين رافع؟ لا لا لا يا أمير المؤمنين لكنني فقط... لكنك فقط جئت لسبب لا تريد أن تفصح عنه لا لا يا أمير المؤمنين لا ليس هناك شيء سوى ما ذكرت ولما تبدو مضطربا يا بكر أ... أنا لا تظن أن في استطاعتك أن تخدعنا عفوا يا أمير المؤمنين ومن أنا حتى أفكر في هذا الأمر اذا عليك أن تقر بسبب حضورك إلينا هو, هو ما ذكرت يا أمير المؤمنين يبدو أن لا فائدة منك تعال يا فضل بن الربيع امرك يا أمير المؤمنين خذ هذا الرجل وضعه في الحبس مولاه يا أمير المؤمنين نفذ ما طلبت منك يا فضل وشدد عليه الحراسة إلى أن يقر بسبب حضوره لينا سأنفذ اوامرك في الحال يا أمير المؤمنين انتظر قليلا يا فضل انتظر فأنا أريدك لأمر مهم ولكن يا مولاي دع الرجل مع الحراس في الخارج وانتظر أمر أمرك يا مولاي والآن أنت ترى يا ابن الربيع ما أصبح علي أنت بخير يا أمير المؤمنين إن هي إلا وعكة وتزول ان شاء الله لا, لا يا ابن الربيع فأنا أشعر بأن هذا هو مرض الموت لا يا مولاي لا لا تدع هذا الوهم يستبد بك ليس هذا وهما يا ابن الربيع وإن كان الأمر فقد طلبت منك البقاء لأوصيك حفظك الله يا أمير المؤمنين من كل سوء أنت قائد الجند ومكانتك عندي كما تعرف لا حرمني الله منك ومن فضلك يا مولاي من أجل هذا فأنا أشهدك الآن على أن يصير كل ما معي من قادة وجند وسلاح ومال إلى ولدي عبد الله المأمون الأمير عبد الله؟ نعم ولكن ولكن يا أمير ولكن المؤمن... البيعة عقدت أولا للأمين ثم من بعده للمأمون أليس هذا ما تريد أن تقول؟ بلى بلى يا مولاي هذا لا علاقة له بالبيعة لكنها وصيتي التي أشهد الله عليها فهل ستنفذها أم أن هناك مانع لدي؟ لا لا يا أمير المؤمنين وصيتك مطاعة وأمرك نافذ وكل ما نرجوه من الله تعالى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية اذا أذع هذه الوصية في القادة والجن وخذ عليهم المواثيق بأن يوفوا بها كما فعلت معك الآن نعم نعم يا أمير المؤمنين سأنفذ كل ما أمرت به حفظك الله تعالى لنا وجنبك كل مطلوب عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين وغفر الله لنا ولك يا بكر الحمد لله أن تم الأمر على ما ترضاه أنت يا أمير المؤمنين له الحمد والشكر في كل حال وأنا لن انسى لك ما صنعت يا بكر في الحقيقة يا مولاي كان موقفي حرجاً ولولا عناية الله لكنت الآن في عداد القتلى ها؟ كيف؟ لقد كانت أوامر الخليفة يرحمه الله أن أقر بسبب مقنع لذهابي إلى معسكره وحدد موعدا معينا لا أتجاوزه لهذا الأمر وإلا قتلت لابد إذن؟ ان الخليفة قد مات قبل ذلك الموعد بل في نفس اليوم الذي حدده يا أمير المؤمنين حقا؟ نعم فبينما الحراس مستعدون لتنفيذ الأمر إذا بالخبر يصل إلى السجن بأن الخليفة قد مات وما أدري إلا والفضل بن الربيع قد أتى وأخرجني من السجن الفضل رجلنا وصديقنا الذي نعتمد عليه نعم يا أمير المؤمنين فلم يكد يذاع الخبر حتى جمع الفضل كل من كان في معسكر الخليفة من القادة والجند وأخذ عليهم البيعة لك هذا ما قرره أبي يرحمه الله قبل موته نعم يا أمير المؤمنين لكن المشكلة التي نشأت هي ما وقع فيه إخوتك الأمراء الذين كانوا مع الخليفة ومعهم القواد والجند من حيرة شديدة ولم الحيرة يا بكر؟ لأن الخليفة هارون يرحمه الله كان قد أخذ العهود والمواثيق عليهم جميعا بأن يصير ما معه من قادة وجند وسلاح ومال إلى أخيك عبد الله المأمون ماذا؟ أبي فعل هذا؟ نعم يا مولاي لكن هذا العهد لا علاقة له بالبيعة وهذا ما أكده الخليفة بنفسه للفضل بن الربيع وما فائدة البيعة إذن إذا كان قد أوصى بكل هذا للمأمون على كل حال الأمر لم يخرج بعد من يدك كيف يا بكر؟ عندما سلمت كتبك التي أرسلتها معي إلى أصحابها قرأوها ثم تشاوروا في اللحاق بك وانتهوا إلى أن هذا هو الرأي هل تعني أنهم قادمون إلى بغداد؟ نعم يا أمير المؤمنين وقد كان للفضل بن الربيع دور مهم في إقناعهم بهذا الرأي حقا؟ نعم فقد جمعهم وقال لا أدع ملكا حاضرا لآخر لا أدري ما يكون من أمره ثم أمرهم الفضل بالرحيل فاستجابوا جميعا رغبة منهم لللحاق بأهلهم ومنازلهم هنا في بغداد وتركوا العهود التي أخذت عليهم لأخي عبد الله المأمون نعم يا أمير المؤمنين فقد أدركوا أن الحق في جانبك وأنك أولى بأن يقفوا إلى جانبك وأن ينصروك بل قل وجدوا أن مصلحتهم في أن يعودوا إلى بغداد على أي حال لم اخذل أبدا كل من يقف إلى جانبي أما أنت يا بكر فلك دين في عنقي وسأوفيه لك بما تحب مولاي الأمير سيد الفضل بن سهل بالباب حضر كما أمرت أدخله أيها الحارس السلام عليكم يا مولاي الأمير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعالى ابن سهل اجلس لا حرمني الله من مجلسك يا مولاي الأمير لقد طلبت أن اراك لأشاورك في هذا الذي حدث من القوم هل يقصد مولاي الأمير أولئك القواد والجند الذين وردت عليهم رسائل أمير المؤمنين الأمين نعم نعم يا ابن سهل لقد نكث العهد الذي أخذه عليهم أبي رحمه الله فلاحقوا بأخي محمد الأمين في بغداد وقد شاورت من معي من القادة والجنود فأشاروا علي بأن ألحق بهم في ألفي فارس وأن أحول بينهم وبين ما يريدون وما رأيك في مشورتهم هذه يا مولاي؟ لم أقرر بعد يا ابن سهل ومن أجل هذا أحضرتك لأشاورك في الأمر لا أظن أنهم أشاروا عليك بالصواب حقا؟ نعم يا مولاي فإنك إن فعلت ما أشار به عليك جعلت أولئك الناكثين العهد هدية إلى أخيك محمد الأمين وما هو الرأي إذن يا ابن سهل؟ الرأي أن تكتب إليهم كتابا وتذكرهم البيعة وتسألهم الوفاء وتحذرهم الحنث مم. ساخذ برأيك يا ابن سهل وسنرى ما يكون إذن فقد أرسل يذكركم بالبيعه ويسألكم الوفاء بها نعم يا أمير المؤمنين ولم يكتفي بهذا بل وحذرنا من مغبة نكث العهد وماذا كان ردكم على الرسول؟ نهرناه وعنفناه وكان معي عبد الرحمن بن جبله فشد على الرسول بالرمح فأصابه في جنبه ثم قال قل لصاحبك والله لو كنت حاضرا لوضعت الرمح في فيك هل جرؤ على أن ينال من أخي عبد الله المأمون؟ مولاي أمير المؤمنين هذا موقف لا ينبغي فيه اللين ولا التساؤل ولا تنبغي فيه الإساءة ايضا يا ابن الربيع أنسيت أن أخي عبد الله المأمون هو ولي عهد الخلافة؟ لا لم انسى أمير المؤمنين وهذا ما يؤرقني ويزعجني ها؟ ماذا؟ نعم يا أمير المؤمنين نعم أنا أعرف أنك نقي السريره طيب القلب ولكن أخاك المأمون لا يريد بك إلا الشر ما هذا الذي تقوله يا ابن الربيع؟ هذه هي الحقيقة يا أمير المؤمنين واولئك الذين اصطنعهم المامون حوله واولهم الفضل بن سهل يزينون له خلعك والانقضاض عليه لا يا ابن الربيع لا استطيع ان اصدق هذا الامر صدقني يا امير المؤمنين والا افلت الامر من يديك و... و... وما الذي تقترحه في هذا الشان ان تصرف ولايه العهد الى ابنك موسى فبهذا يزول كل خطر عنك وماذا أفعل في العهد الذي أخذه أبي علي؟ ألم يشهدني على أن تكون البيعة للمأمون من بعدي؟ ثم لأخي القاسم من بعد المأمون؟ لقد كانت البيعة لك متقدمة قبلهما وإنما أدخلا فيها بعدك واحدا بعد واحد ربما كان رأيك صائبا ابن الربيع نعم ربما كان هذا هو الرأي لا حول ولا قوة إلا بالله لقد اعمى بريق الخلافة أبصار فئة من الناس فضلوا وكذبوا العهود والمواثيق أعداء استرحت منهم يا مولاي وكم خرج مثلهم على الخلفاء من قبلك لكن الله كان دائما إلى جانب الحق وموقفك أفضل من موقف الخلفاء السابقين وما الذي يجعلك تعتقد هذا يا ابن سهل؟ لأنك نازل في أخوالك ولأن بيعتك في أعناقهم لا أدري ماذا أقول يا ابن سهل لا تقول شيئا يا مولاي اصبر فقط وأنا أضمن لك الخلافة قد فعلت يا ابن سهل ولكن ما أريد أن أحدثك بشأنه الآن هو هذا الذي فعله أخيرا أخي محمد الأمين لعلك تقصد ما أمر به من الدعاء لابنه موسى على المنابر بعد الدعاء له ولك وللقاسم نعم نعم لكن الأمر الاخطر هو أنه عزل أخي القاسم عن جميع ما كان أبي يرحمه الله قد ولاه في الشام وقن سرين والعواصم والثغور وولى مكانه خزيمة بن خازم وكما ترى فإن هذه الخطوة لها ما بعدها هل تعني يا مولاي الأمير؟ نعم نعم اعني أنه يدبر خلعي من ولاية العهد وأنا أوافقك على هذا يا مولاي وأعتقد أن أعوانه يزينون له هذا الأمر من أجل هذا قررت أن أقطع عنه البريد وأن اسقط اسمه من الطرز حتى يعلم انني منتبه لما يراد بي وانك ايضا مستعد للنزال نعم نعم وهذا ما اريد منك ان تخطط له جيدا <تصفيق> لم يفتني هذا الامر يا مولاي فانا اعمل له منذ ان تولى اخوك محمد الخلافه حقا نعم يا مولاي فهذه امور لابد ان تؤخذ باليقظه والاستعداد المستمر ولعل من علامات التوفيق ان رافع بن الليث قد وصل إلى هنا منذ أيام رافع؟ سليل مصر بن سيار؟ نعم يا مولاي جاء ليلحق بك وكنت على وشك أن أخبرك أن كبار رجالاتك ومنهم هرثمة بن اعين وطاهر بن الحسين يستعدون لإصلاح ما بينك وبينه ويأملون أن تعطيه الأمان ليكون لك عدة وظاهرة سوف أنظر في هذا الأمر لا أدري ما الذي يجعلك مترددا في هذا الأمر انت تأمير المؤمنين ومن حقك أن تطلب من أخيك ما تشاء ولكنك تعرفين يا أمي أن أبي يرحمه الله قد أمر له بكل ما في خراسان وماذا يديره إذا تنازل لك عن بعض ما لديه أليس من الخير له أن يعطيك هذه الكرة طواعيه بدلاً من أن تأخذها عنوه ولكن، ولكن يا أمي ولكن ماذا؟ إلى متى ستظل هكذا متردداً؟ لا تستطيع أن تحزم أمرك؟ ليس الأمر كما تظنين يا أمي، لكنني فقط لا أريد أن ألجأ إلى الصدام وماذا لو لجأت إليه؟ إن هذا الأمر لن يخلص لك إلا بفرض رأيك وإظهار قوتك فهيا هيا لا تتردد وابعث إليه بمن يبلغه بالأمر إلى أين يا محمد؟ ما الذي تنوي أن تفعله يا بني؟ ليس أمامي إلا أن أفر يا أمي فالقصر محاصر كما ترين. وكيف ستفر إذن؟ ستقع في أيديهم إذا فعلت؟ وسأقع في أيديهم إذا لم أفعل ولم الفرار إذن يا ولدي؟ لاشغلهم بمطاردتي على اقتحام القصر تخاف علينا؟ وانت في هذه الحال يا ولدي على من اخاف اذا يا امي ولكن اين حرسك ورجالك المقربون لماذا لا ارى احدا منهم انفضوا جميعا من حولي يا امي انضموا الى رجال المامون ولقد وجدت ان الله قتل الفريقين جميعا فما منهم الا عدو من معي ومن علي كيف تقول هذا يا بني اما هؤلاء فيريدون مالي واما اولئك فيريدون نفسي كفى يا محمد كفى يا ولدي لا تفعل هذا بنفسك وماذا افعل اذا يا امي ماذا افعل وانا في هذه الحال تفرقوا ودعوني يا معشر الاعواني فكلكم ذو وجوه كثيرة الألوان وما أرى غير إفك وطرهات الأمان ولست أملك شيئا فسائل خزاني فالويل لي ما دهاني من نازل المستاني <تصفيق> ها هو يا سيد القائد لقد لمحته يخرج من الباب الشرقي يريد أن يتجنبني <تصفيق> يظن أنه سينجو إذا خرج من جهه أرثمة لقد تسلل فعلا يا سيدي دون أن يتنبه له أحد هناك سيدي ها هو يتجه إلى الشاطئ هذا بالضبط هو ما نريده ماذا؟ نعم فسيحتمل الآن بسفينته الخاصة وعندها سنطبق عليه بسفننا من كل جانب الحق أنني لم أفكر في هذا الأمر <تصفيق> ولهذا أنت لا تزال جنديا <تصفيق> ومن يستطيع أن يجاريك في عقلك يا سيدي يكفينا جميعا أننا نتعلم منك وناتمر بأمرك أنتم عدتي التي يعتمد عليها واجه بها وسنحطق بكم النصر النهائي إن شاء الله انظر يا سيدي ها هو قد دخل السفينة وأغلق بابها الرئيسي لن ينفع هذا بشيء هيا ألقوا بالسهامي والحجارة السفينة تتغرك يا سيدي القائد وها هو الخليفة يسبح متجها إلى الشاطر وهذا هو ما نريده هذا هو ما نريده ها نحن في انتظارك يا محمد الأمين أقبل أقبل لتلقى مصيرك المحتوم لا حول ولا قوة إلا بالله كم كنت أتمنى الا ينتهي الأمر بهذه الصورة لم يكن هناك مفر من ذلك يا أمير المؤمنين وها هو كتاب طاهر بن الحسين يوضح فيه كل الظروف التي أدت إلى ما حدث وما هي هذه الظروف يا ابن سهل يقول ان موالي الامين يرحمه الله يرحمه الله هم الذين قتلوه وتناولوه باسيافهم منازعه فيه وتشاحنا عليه وهل تصدق انت هذا القول الحق انني لا ادري ما اقول يا امير المؤمنين قل كل ما في نفسك فانا اعرف انك لا تميل الى طاهر ابن الحسين وهرثمت ابن اعين مولاي امير المؤمنين طاهر وهرثمه هما قائداك اللذان حققا لك النصر وانا لا أدمر شرا لاي منهم دعك من هذا الان ابن سهل فما كان قد كان واخبرني ماذا كان من امر اسره اخي زوجته واولاده وامه زبيده لم يمسسهم احد بأذن يا امير المؤمنين وقد التزم الجند برغبتك هذه بمنتهى الدقه وشدد عليهم قائدك في هذا الأمر أريد أن أتأكد من هذا اطلب إلى عامل البريد أن يوافيني ببيان سريع عن أحوالهم وكيف يعيشون اطمئن يا أمير المؤمنين فهم يعرفون تماما برك وسماحتك وعدلك وكتاب أم الخليفة محمد يشهد على هذا أي كتاب يا ابن سهل كتاب منها ورد مع عامل البريد اليوم ومع الكتاب الذي بعث به طاهر ولما لم تخبرني بذلك من قبل؟ أردت أن أخفف من وطأة خبر مصرع أخيك عليك ثم يكون لكل حدث حديث فماذا قالت زبيدة أم شعفر؟ اقرأ علي الكتاب تقول يا مولاي كل ذنب يا أمير المؤمنين وإن عظم صغير في جنب عفوك وكل زلل وإن جل حقير عند صفحك وذلك الذي عودك الله فأطال مدتك وتمم نعمتك وأدام بك الخير ورفع بك الشر هذه رقعة رواله التي ترجوك في الحياة لنوائب الضهر وفي الممات لجميل الذكر فإن رأيت أن ترحب ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي وأن تصل رحمي وتحتسب فيما جعلك الله له طالبا وفيه راغبا ففعل وتذكر من لو كان حيا لكان شفيعي إلي لا حول ولا قوة إلا بالله اكتب لا هذا الرد يا ابن سهل تفضل يا امير المؤمنين وصلت رقعتك يا أماه أحاطك الله وتولاك بالرعاية وقفت عليها وساءني شهد الله جميع ما أوضحت فيها لكن الأقدار نافذه والأحكام جارية والأمور متصرفة والمخلوقون في قبضتها لا يقدرون على دفاعها والدنيا كلها إلى شتات وكل حي إلى ممات والغدر والبغي حتف الإنسان والمكر راجع إلى صاحبه وقد أمرت برد جميع ما أخذ لك ولم تفقدي ممن مضى إلى رحمة الله إلا وجهه وأنا بعد ذلك لك على أكفر مما تختارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بالباب رسول من عندي أمير المؤمنين تفضل يا سيدي انتظر قليلاً ريثما أخبر سيدي طاهر بن الحسين ماذا هناك يا سليم ومن الذي تتحدث إليه رسول من عند امير المؤمنين يطلب لقاءك يا سيدي الآن في هذه الساعة نعم يا سيدي وأين هو الآن في الردهة الخارجية يا سيدي حسنا سأخرج إليه لأرى ما وراءه مرحبا بك يا أخي تفضل استرح عزك الله وأكرمك يا سيدي هذه رسالة من أمير المؤمنين طلب إلي أن أسلمها إلي وهل طلب منك أن تحمل ردا عليها؟ هذا إن شئت يا سيدي وفي كل الأحوال فإن أمير المؤمنين ينتظرك في مجلسه غدا في موعده المعتاد سيكون عنده في الموعد إن شاء الله أستأذنك في الانصراف يا سيدي وأعتذر اذ جئت في هذا الوقت من الليل لا عليك لا عليك فأنت تؤدي ما أمرت به صاحبتك السلامة قرب لي هذا السراج يا سليم من أمير المؤمنين عبد الله المأمون بن هارون إلى القائد المظفر طاهر بن الحسين أما بعد فقد وليتك الموصل والجزيرة والشام والمغرب لحسن بلائك لنا وإخلاصك في خدمتنا وقد نصبت الحسن بن سهل على كور الجبال وفارس وعلى الأهواز والبصرة ولهذا فأنا آمرك بأن تسلم الحسن بن سهل جميع ما بيدك من الأعمال وأن تبادر في الشخوص إلى الرقة لمحاربة نصر بن شبث لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو ما استحقه منك يا أمير المؤمنين ماذا بك يا ابا حسين إلى من تتحدث لا لا لا شيء يا ام حسين كيف ووجهك ينبئ بأن أمرا جللا قد حدث لا تنزعج يا ام حسين عودي إلى النوم وغدا إن شاء الله اخبرك بكل شيء لا يا ابا حسين لن يهنأ لي نوم حتى أعرف ما بك ستعرفين كل شيء غدا بعد أن أعود من مجلس امير المؤمنين ما زلت كما أنت يا أمير المؤمنين لم تتغير منذ أن عرفتك في أول يوم وهل ما زلت تذكرين ذلك اليوم يا أم عيسى وكيف لا أذكره يا أمير المؤمنين هل تنسى فتاة ابدا يوم عرسها؟ <تصفيق> لا، لكن زمن قد بعد كم سنة تظنين قد مضت على ذلك اليوم؟ ست عشرة سنة كاملة لم يغادر ذاكرتي فيها ذلك اليوم <تصفيق> كنا لا نزال صغارا يا أم عيسى كنت لا تزالين في الخامسة عشرة وكنت أجبرك بثلاث سنوات <تصفيق> ثلاث سنوات وشهران يا أمير المؤمنين <تصفيق> دائما تحسبين كل شيء بدقة وهذا ما يعجبني فيك <تصفيق> هذا فقط يا أمير المؤمنين <تصفيق> بل كل ما فيك يعجبني يا أم عيسى ويعلم الله كما عانيت في مر عندما كنت تقيمين بعيدة عني هنا في بغداد لعلك تقصد أثناء فترة خلافة أخيك الأمين نعم نعم ولم أكن أطمئن وأحس بالراحة إلا بعد أن يصلني البريد كل يوم لقد كانت فترة صعبة وقاسية يا أمير المؤمنين طلب أخوك خلالها أن أسلم له ما أملك من جوهر وحلي فلما لم أردخ له أرسل رجاله الذين هجموا على البيت ونهبوا كل ما فيه علمت بكل هذا يا أم عيسى وكان هذا أحد التصرفات الخرقاء التي عجلت بنهاية الأمين. وصدقيني لقد أسفت كل الأسف لموته وتمنيت لو لم يلقى هذا مصير أعرف هذا يا أمير المؤمنين فهذه هي طباعك التي لم تتغير النبل الشهامة والكرم والتسامح <تصفيق> كفى. كفى، يا أم عيسى لا أستحق منك كل هذا التناء ومن الذي يستحق إذن يا أمير المؤمنين إن خصالك هذه فضلا عن ذكائك وحكمتك لا يختلف عليها صديق أو عدو فما بالك بمن شاركتك رحلة الحياة؟ كنت وستظلين دائما خير شريكة ورفيقة يا أم عيسى لا حرماني الله منك ومن عطفك يا أمير المؤمنين لقد جاد حديثك العذب ينسيني ما أردت أن أسألك عنه وما هو ذاك ما فعلته مع الفضل بن الربيع وزير الأمين ومع عيسى وزير إبراهيم بن المهدي هل يسوءك أنني عفوت عنهما؟ تريد الحق؟ انا أرى أنهما لا يستحقين أنسيت أنهما كان على رأس الفتن والقلاق للتي وجهتك؟ لا، لم أنس هذا ولم أنس أيضا أن العفو الصحيح هو العفو عند المقدرة ذلك لأن طبيعتك خيرة يا أمير المؤمنين لكن رأيي ما لا يستحقان العفو <تصفيق> أنت ورأيك إذن يا أم عيسى أنا أعرف أنه لا فائدة من مجادلتك فأنت تلتمس العذر لكل إنسان مخطئا كان أمصيب لا ليس الأمر على هذا النحو يا أم عيسى فعلى أي نحو إن هذا يا أمير المؤمنين دعينا من هذا الآن فقد حان وقت اجتماعي بالعلماء والفقاء ألم أقل لك إنك لم تتغير؟ العلماء هم أصحابك وخاصتك منذ أن عرفت. وسيظلون أصحابي وخاصتي ما عيد تنبهوا جيدا لما أقولي أمير المؤمنين عالم وأديب وفقي فمن أراد منكم أن يتكلم فليتكلم بما يعرف أتشك في مقدرتنا أيها القاضي يحيى لا لا لكن أمير المؤمنين طلب مني أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم فاخترتكم أنتم أربعين عالما من صفوه علماء بغداد وأريد أن يكون لقاءكم معه على قدر ما يسمعه عنكم من علم وفضل لن يجد أمير المؤمنين منا إلا ما يحب إن شاء الله هذا ما أرجوه والآن التزموا الهدوء فها هو أمير المؤمنين يقبل علينا السلام عليكم أهل العلم والفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظك الله ورعاك يا أمير المؤمنين أخشى أن أكون قد أبطأت عليكم يا يحيى لا يا أمير المؤمنين فلقد جئت في الموعد الذي ضربته لنا الحمد لله لقد كنت أتطلع إلى هذا اللقاء يا يحيى منذ أن قدمت إلى بغداد أعرف يا أمير المؤمنين ونحن أيضا كنا أشد تطلعا إلى لقائك والجلوس معك بارك الله فيكم ونفعني ونفع المسلمين بعلمكم في الدين نرجو أن نكون على قدر هذا الثناء وأن ننتفع نحن أيضا بما حصلت من العلم وماذا يكون محصولي إلى جانب ما تملكونه يا يحيى؟ يا أمير المؤمنين نحن نعرف حبك للعلم وتحصيلك له منذ أن كنت صبيا غطا هذا أمر لا يخفى على أحد في بغداد فلا بد أن يكون ما توفر لك الآن أكثر مما حصله بعضنا <تصفيق> تريد أن تدخلني إذن في زمراتكم أهل العلم والفقه وكيف لا يا أمير المؤمنين وأنت من أنت علما وفضلا وأدبا <تصفيق> لا لا لا يا يحيى لا أستطيع أن أزعم أنني مع حبي للعلم قد بلغت ما بلغتموه أنتم منه فهذا فنكم الذي تفوقتم فيه من أجل هذا أريد أن أستشيركم في أمر يشغلني وأرجو أن أجد عندكم جوابا له. <تفضل>, تفضل يا أمير المؤمنين وحدثنا عن هذا الأمر إن طائفة من الناس عابوا علينا ما نقول في تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظنوا أنه لا يجوز تفضيل علي إلا بانتقاص غيره من السلف وهذا أمر عجيب فأنا والله ما استجيز أن انتقص الحجاج، فكيف بالسلف الطيب؟ يا أمير المؤمنين نعرف أنك غير راض عما يثور بين المسلمين من خلافات تضر بهم ولا تنفعهم وتريد أن يعودوا إلى أيام السلف الصالح حيث كان الجميع يتعاونون على البر والتقوى نعم نعم يا يحيى وإني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا بتوفيق الله وتأييده سببا لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين إما شاك فيتبين ويتثبت فينقاض طوعا وإما معاند فيرد بالعدل قرها يا أمير المؤمنين إن العامة لا تحتمل هذا ولا سيما أهل خراسان ولا تأمن أن تكون لهم نفرة وإن كانت لم تدر ما عاقبتها والرأي أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق فإن ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبير بارك الله فيك يا يحيى وبرك فيكم يا علماء بغداد هذا والله هو الرأي تقول إن أمير المؤمنين عينك وليا على خراسان <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم يا أسماء وهذا هو كتابه الذي جاءني اليوم حقا ما أعجب أمر الخليفة المأمون وما وجه العجب يا أسماء الست طاهر بن الحسين الذي فاتح له الفتوح وسانده في كل المعارك؟ بلى ولكنني لن أنسى أبدا أنه هو الذي القى بك في الرقة ومنع عنك كل مدد وعون تعرفين أن هذا كان بسبب وشايه الفضل ابن سهل وهل انتهى أمر الواشين والساعين؟ يا أسماء الواشون موجودون دائما في كل عصر لكنني تعلمت الدرس ولن أسمح بأن تتكرر المحنة وكيف تضمن هذا؟ يا من فتح الفتوح وجيش الجيوش ما هذا يا أسماء؟ ما هذا؟ وما هذه اللهجه التي تحدثينني بها عفوا يا ابا حسين انا لم اقصد الاساءه انما اردت فقط ان اعرف موقفك من امير المؤمنين هذه امور لا دخل بها للنساء ومع هذا ستعرفين كل شيء في حينه عظم الله اجرك يا عبد الله بن طاهر شكر الله سعيك ايها القاضي يحيى لقد كان النبأ مفاجئا لنا يا بني وكان مفاجئا لنا نحن أيضا أيها القاضي فقد كان أبي يرحمه الله في أتم صحة وعافية وبعد أن تناول غداءه في اليوم الذي قضى فيه دخل إليه الخادم بنوع الحلوى التي يحبها ويبدو أنه أكل الكثير منها فلم يمض إلا قليل حتى فاضت روحه إلى بارئها لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وإنا إليه راجعون لا تحدثوني عن انشغالكم بسيرتي وحدثوني عما يشغل الناس من هموم فهذا هو ما يشغلني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 بطوله عبير الشرقاوي عبد الغفار عوده عيده الشريف محي الدين عبد المحسن اسماعيل محمود خالد الذهبي ومحمد اسماعيل الخليفة العباسي عبد الله المامون يكتبها مأمون النجار إخراج جمال حماد لا لا أستطيع أن أسمح لك بالدخول لما يا أخي أمير المؤمنين لا يرد طلبا لأحد من الرعية نعم لكنك أخبرتني أنك تحمل مظلمه وماذا في ذلك؟ أمير المؤمنين لا يجلس اليوم للمظالم فتعال غدا واعرض عليه ما عندك لا لا لا أظن أنني أستطيع الانتظار إلى الغد وأنا لا أستطيع أن أخالف أوامر أمير المؤمنين إذن؟ ازد لي معروفا على الاقل أوه، كفى دجاجا يا هذا وانصرف ادخل الى امير المؤمنين واخبره ان الأمر عاجل فإذا رفض لقائي اعدك بأنني سانصرف في الحال مولاي امير المؤمنين رجل بالخارج يصر على لقائك هل هو أحد نعرفه؟ لا أظن يا أمير المؤمنين انا نفسي لم أره من قبل لكنه يقول إنه يحمل مظلمة يريد أن يعرضها عليك لكنك تعلم أنني لا أجلس اليوم للمظالم أخبرته بهذا يا أمير المؤمنين لكنه يقول ان الأمر عاجل وينتظر ردك عليه فليدخل حتى نعرف ما وراءه السلام عليك يا أمير المؤمنين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته معي مظلمة منك يا أمير المؤمنين مظلمة مني؟ أفأخاطب يا أمير المؤمنين سواك وما هي ظلامتك؟ ظلامتي هي أن سعيدا وكيلك اشترى مني جواهر بثلاثين ألف دينار فإذا اشترى سعيد منك الجواهر تشكو الظلامة مني؟ نعم يا أمير المؤمنين إذا كانت الوكالة قد صحت له منك يا أخي لعل سعيدا قد اشترى منك الجواهر وحمل إليك المال او اشتراها لنفسه وعليه فلا يلزمني لك حق ولا أعرف لك يا ظلامة يا أمير المؤمنين وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقضاتكم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر نعم نعم نعم يا رجل وأنت قد عدمت فما يجب لك إلا حلفه، ولئن حلفتها لأما صادق إذ كنت لا أعرف لك حقا يلزمني اذا فأدعوك إلى القاضي الذي نصبته لرعيتك لك هذا وها هو القاضي يحيى بن أكثر معنا لم يبرح بعد نعم وأراه يتابع الحديث باهتمام <تصفيق> تعال إذن أيها القاضي اقضي بيني وبين هذا الرجل لكنك لم تجعل هذا المجلس مجلس قضاء يا أمير المؤمنين قد جعلته من الآن إذن فلنرى ماذا يريد الرجل أخبرني يا هذا ما هي ظلامتك ما دمت ستقضي بيننا فإنني أطالبك بأن تدعو أمير المؤمنين المأمون ليقف مني موقف الخصم لك هذا اجلس هنا وسأدعو أمير المؤمنين ليجلس أمامك انتظر يا أمير المؤمنين حتى أضع لك البساط لا أيها الحارس إذا وضعت بساطا لأمير المؤمنين فضع مثله لخصمه نفذ ما أمرك به القاضي أيها الحاجب والآن ما هي دعواك يا رجل؟ هي ما قلته لامير المؤمنين وقد كنت جالسا وسمعت كل شيء. مم. وانت يا امير المؤمنين ماذا تقول؟ اقول انه لا يملك البينه وليس له عندي الا حلفه. اذا ليس امامك الا ان تحلف. اقسم بالله العظيم انني لا اعرف لهذا الرجل حقا يلزمني. لما قمت يا يا امير المؤمنين اني كنت في حق الله عز وجل حتى اخذته منك وليس الآن من حقي ان اتصدر عليك <تصفيق> انتظر انتظر فلا يزال لي معك شيء مولاي امير لا تخش شيئا لا تخش شيئا اين ما طلبته منك ايها الحاجب امرك يا امير المؤمنين ها هو يا امير المؤمنين ضعوا على هذه المائدة تعال يا رجل خذ هذه الصرة التي أمامك الصرة لما يا أمير المؤمنين الم تقل إن الجواهر التي اشتراها سعيد منك ثمانها ثلاثون ألف دينار بلى ولكن <تصفيق> هذه هي الثلاثون ألف دينار خذها إليك والله ما كنت أحلف ثم أسمح لك فأفسد ديني ودنياي تريدون الحق كل ما سمعته من شعر في مجلسنا اليوم لا يقاس أبدا إلى جانب شعر أمير المؤمنين المأمون ما هذا الذي تقوله يا أبا نزار أمير المؤمنين شاعر وأديب حقا ولكن أن يتفوق علينا نحن شعراء بغداد فيما نحسن ونجيد فهذا ما لا أظنه أبدا ربما لأنك لم تسمع شعره يا ابن أبي الصمت لا أزعم أنني سمعت كل ما نظم من الشعر لكنني لا أظن أنه قرأ من الشعر مثل ما قرأنا أو تذوقه كما تذوقنا أنت في هذا مخطئ يا ابن ابي الصمت فأمير المؤمنين تتلمذ على شيوخ الأدب واللغة كأبي محمد اليزيدي ويحيى بن المبارك وسيبوي والخليل بن أحمد هذا صحيح وأنا نفسي مررت بتجربة مع أمير المؤمنين أكدت لي ما يتمتع به من حس شعري ومن قدرة فائقة على نظم الشعر فكيف كانت تجربتك هذه يا عماره بن عقيل أنشته قصيدة من مئة بيت فكنت أبتدئ بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته كما قفيته فقلت والله يا أمير المؤمنين ما سمعها مني أحد؟ هكذا ينبغي أن يكون. أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن العباس قصيدته التي يقول فيها: تشط غدا ضار جيراننا. فقال ابن عباس: ولضار بعد غد أبعد. حتى أنشده القصيدة التي يقف فيها ابن عباس. بلا. سمعت هذه القصة يا أمير المؤمنين. <تصفيق> أنا ابن ذاك الرجل يا عمارة نعم نعم يا أمير المؤمنين إذن اسمع مني هذه الأبيات بعثتك مرتادا ففست بنظرة وأغفلتني حتى أسأت بك الظن فناجيت من أهوى وكنت مباعدا فيا ليت شعري عن دنوك ما أغنى أرى اثرا منه بعينيك بينا لقد أخذت عيناك من عينه حسنا هذا شعرك يا أمير المؤمنين؟ <تصفيق> أيساورك شك في هذا؟ لا يا أمير المؤمنين لا يساورني أدنى شك لكن المفاجأة أذهلتني لما يا عمر؟ لأنني على كثرة ما سمعت من شعر الغزل لم أسمع شيئا بمثل هذه الرقة وبمثل هذه العذوبة هذا ما كان بينك وبين أمير المؤمنين يا عمارة أليس كذلك؟ بلى فهل لك أن تسمع ما كان بيني وبينه ها؟ وما ذاك يا ابن أبي الصمت؟ دعك من التهكم واسمع فقط ما حدث قل يا ابن أبي الصمت أنت عرضت ما كان بينك وبين أمير المؤمنين؟ لتدلل به على تذوقه للشعر وإحساسه المرهف به نعم ما رأيك إذن في أنني انشدته بيتا أجدت فيه فلم يتحرك له وما هو هذا البيت؟ قلت أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيلوا <تصفيق> والله ما صنعت شيئا هل زدت على أن جعلته عجوزا في محرابها فاذا من الذي يقوم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها ألا قلت كما قال جدي جرير في عبد العزيز بن الوليد وما الذي قال قال فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله الآن علمت اني قد أخطأت <تصفيق> وبعد يا أم عيسى ليس لهذا الحزن من آخر المصاب فهدح يا أمير المؤمنين أعرف يا أم عيسى وأشعر بمثل ما تشعرين به صورتها لا تفارق خيالي وصوتها لا يغيب عن أذني لا حول ولا قوة إلا بالله أنت مؤمنة يا أم عيسى وهذا قضاء الله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لكنها لكنها ابنة الغالية يا أمير المؤمنين الأثيرة. مولاي أمير المؤمنين ماذا يا هند سيد العباس بن الحسن العلوي وماه رجال جاءوا لأداء واجب العزاء الآن يا هند وفي هذه الساعة هند لا شأن لها بهذا الأمر أدخلهم يا هند أدخلهم إلى قاعة المجلس وساخرج اليهم في الحال نعم يا امير المؤمنين السلام عليك يا امير المؤمنين وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امير المؤمنين انا لم ناتك معزين ولكن اتيناك مقتدين شكر الله سعيك يا عباس ابن الحسن يا أمير المؤمنين إن لساني ينطق بمتحك غائبا وأحب أن يتزيد عنك حاضرا أفتأذن لي أن أقول قل يا عباس فإنك تقول فتحسن وتشهد فتزين وتغيب فتؤتمن يا أمير المؤمنين ما أقول بعد هذا لقد بلغت من متحي ما لا أبلغه من متحك بابك الخرمي مرة أخرى يا أمير المؤمنين نعم يا أم عيسى بابك الخرمي مرة أخرى ألم يكن أول عهدك به عندما كنت لا تزال مقيما بمر بلا. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف عن مناهضتي والخروج على طاعتي لكنك أرسلت له أكثر من حملة لإخضاعي نعم نعم أرسلت له يحيى بن معاذ فكانت بينهما وقعة لم يتم الفوز فيها لأحدهما على الآخر ثم أرسلت له عيسى بن محمد بعد أن وليته أرمينية وأضربيجان من أجل أن يخضعه وينتصر عليه لكنه فاشل ولم يحقق ما توقعته منه وكما فعل من قبل عمك إبراهيم بن المهدي في بغداد وما فعله ابن طبطب في الكوفه لا يا أم عيسى أمر بابك يختلف عن أمر كل هؤلاء كيف يا أمير المؤمنين؟ بابك الخرمي لم يخرج على طاعتي منقادا وراء فكرة سياسية أو سبب عرقي كهؤلاء لكنه خرج منقادا إلى مذهب إباحي يهدم كل ما يأمرنا به الدين وما تعرف عليه الناس هو فاسق إذن وليس مارقا فحسب نعم نعم فهو يدعو الناس إلى ممارسة كل المحرمات ويبيح لهم شرب الخمر بل ويعمل على افسادهم لدرجة أنه يسمح لهم بنكاح دوات المحارم لعنة الله عليه وعلى من اتبعه. مثل هذا يجب أن يقطع دابره من الأرض نعم وهذا هو ما عزمت عليه ولن يهدأ لي بال حتى استأصل شأفته <تصفيق> عمد بغداد كلها يا ابن السندي على أي شيء تتحدث يا عمرو بن مسعدة عن قدرتك الفزة على معرفة وجمع الأخبار وإبلاغ أمير المؤمنين بكل ما صغر أو كبر منها <تصفيق> هذا عملي الذي كلفني به أمير المؤمنين ومع هذا لم تأتي له بما يكفي لدحر بابك الخرمي والقضاء عليه هذا أمر آخر يا عمر فبابك الخرمي يتحصن باتباعه وأنصاره الذين يطيعونه طاعة عمياء وكلما وجدنا ثغرة ننفذ منها إليه أغلقها رجاله بتفانيهم في خدمته والدفاع عنه دعنا إذن من بابك وأخبرني هل حقا لديك ألف عجوز وسبعمائة ينتشرون بين الناس؟ <متصفيق> Esta, نعم هذا صحيح وأعرف منهم كل ما يهم أمير المؤمنين من يحب من يبغض وما يدور بين الناس من قصص وما يروج من حكايات وهل هؤلاء فقط؟ هن عدتك في جمع الأخبار؟ لا لا أنا لا اقتصر عليهن فقط فهناك مجموعة من الرجال ينتشرون في كل أرجاء الخلافة يكتبون إلي بالأخبار المهمة وأنا أرفعها بدوري إلى أمير المؤمنين ها ها وما هو آخر ما وصل إلى أمير المؤمنين من هذه الأخبار؟ حادث كنت أن أفقد عملي بسببه حقا؟ وكيف كان ذلك؟ أبلغني صاحب الحرس في بغداد أنه ضبط امرأة مع رجل نصراني من تجار الكرخ فهجم عليهما، فافتد النصراني نفسه بألف دينار، فأبلغت أمير المؤمنين بذلك الخبر، فما كان منه إلا أن استدعى والي بغداد عبد الله بن الطاهر وواجهه بما وصل إليه. فماذا فعل عبد الله بن طاهر انكر ما ابلغت به امير المؤمنين واخذ يغريه بي ويحمله علي فطلبني امير المؤمنين وواجهني باقوال ابن طاهر ما هذا يا ابراهيم ترفع الي الكذب وتحملني على عمال، لو كانت الاخبار لا تصح الا بشاهدي عدل ما صح خبر ولا وصل إليك يا أمير المؤمنين ماذا تقصد؟ يا أمير المؤمنين إنما يحضر الأخبار الطفل والمرأة والمحتال وابن السبيل هؤلاء من يسعون بين الناس ويرون ما لا نستطيع أن نراه قد يكون في كلامك بعض الحق لكنني مع هذا لا أستطيع أن أكذب عمالي ولا أن أحملهم على المحجة البيضاء فعمل لي على حسب ما تراني أعمل إنني أراقبهم في ادق أمورهم لكني لا أقصو عليهم إلا إذا تأكدت من خطأ أحدهم فحينئذ لا أعفيه من العقاب نعم نعم يا امير المؤمنين إذن فعلم أنه من فتق علي فطق إلا وجدت سببه جور العمال وما حدث في مصر هو آخر الأمثلة على ذلك قد علمت أنك شخصت إلى هناك يا أمير المؤمنين لكني لم أعلم ماذا حدث بالضبط هذه هي المرة الثانية التي أذهب فيها إلى مصر فقد اندلعت الفتنة فيها مرة أخرى بسبب سوء سيرة وسياسة عاملها عيسى بن منصور فلم يكن بد من الذهاب بنفسي والنظر في شكاوى أهلها والعمل على إنصافهم فعلت خيرا يا أمير المؤمنين فعلت خيرا وإن كانت الزيارة قد طالت بعض الشيء نعم نعم نعم يا إبراهيم قضيت بمصر أربعين يوما كانت كلها مثمرة ونفعة الحمد لله فقد تفقدت أمور الأهالي وقضيت على رؤوس الفتنة ووجدت الفرصة سانحه لتعمير مقياس النيل وإجراء بعض الإصلاحات بالجزيرة اتجاه الفسطاط اعزك الله واصلح على يديك أمور البلاد يا امير المؤمنين أعد يا أبا عبيد لن يفارقك هذا الحزن؟ وكيف يفارقني وأهل مكة على هذه الحال التي ترين؟ لكنك لم تقصر في شيء فعلت كل ما في وسعك وبذلت كل ما لديك من مال وما الفائدة يا ام عبيد؟ ما الفائدة؟ هل استطعت أن أوقف هذا السيل الجارف الذي قضى تحته خلق كثير؟ هل استطعت أن اخفف احزان اليتامى والثكالة الذين ابتلع السيل آباءهم وأبناءهم؟ أنت من يقول هذا يا والي مكة أنت أيها العالم والفقيه أليس هذا قضاء الله الذي لا راد لقضائه؟ بلى بلى يا أم عبيد والحمد لله تعالى على بلائه ونعمته لكن ما يؤلمني هو أنني أرسلت إلى أمير المؤمنين لكي ينظر إلينا بعين رعايته فلم يصلني منه شيء أنت لم تبعث إليه إلا منذ أيام يا أبا عبيد نعم نعم لكن البريد متصل كما تعرفين بين مكة وبغداد لا أحد يجهل هذا يا أبا عبيد لكن الأمر يتطلب بعد الوقت اسبر يا أبا عبيد اسبر وسيأتيك الفرج إن شاء الله ما هذا يا أبا عبيد من الذي يطرق بابنا في هذه الساعة؟ اهدئي اهدئي يا أم عبيد، وسأخرج لأرى من يكون من الطارق؟ رسول من عند امير المؤمنين تفضل يا أخي تفضل استرح ريثما أعود إليك ألا تنتظر يا سيدي حتى تعرف فيما جئت من أجله ألم تقل انك قادم من عند أمير المؤمنين بلى أي أنك قادم من بغداد نعم يا سيدي لابد إذن أنك في حاجة إلى الراحة وبعد ذلك نتحدث فيما جئت بشأنه لا فالأمر عاجل لا يحتمل الانتظار حقا نعم فهذا الكتاب الذي أحمله إليك من أمير المؤمنين يرد فيه على كتابك إليه وقد أرسل لك يا سيدي معي هذه السره وبها عشرون ألف ألف درهم ماذا؟ كم قلت يا أخي؟ قلت لك عشرون ألف ألف درهم حمدا لله تعالى الحمد والشكر لك يا رب لقد حرص أمير المؤمنين على أن يرد عليك في الحال فأرجو الا لا أكون قد أبطأت عليك لا لا يا أخي لقد أديت ما عليك اذا أستودعك الله أيها الولي في أمان الله ورعايته يا اخي لقد سمعت كل شيء حقا؟ نعم ألم أقل لك إن الفرج قريب إن شاء الله الحمد لله الحمد لله وهل عرفت كم أرسل أمير المؤمنين من المال؟ نعم عشرين ألف ألف درهم فكيف ستنفقها يا أبا عبيد؟ من الغد إن شاء الله سأجمع وجوه مكة وحكماءها لكي ننظر في هذا الأمر وماذا عن الكتاب؟ ها؟ أي كتاب يا ام عبيد؟ كتاب أمير المؤمنين إليك أناسيت أنك لم تقرأه بعد حقا حقا يا ام عبيد ما أشد غفلتيه شغلني أمر المال الذي أرسله أمير المؤمنين اقرأ إذن الكتاب لنرى هل هو حقا كما يقولون من هو يا ام عبي أمير المؤمنين فقد سمعت أنه اجيب وشاعر وفقيه ومن كانت هذه صفاته فلا بد أن يشيا كتابه بما لديه سأقرأه لك غدا ان شاء الله ولما لا تقرأه الآن لقد تأخر الوقت كما ترين لكنني مصممة على أن أعرف ما به انت هكذا دائما يا أم عبيد امرأة صعبة المراس نعم صفني بكل ما تريد ولكن فقط اقرأ علي الكتاب أمري إلى الله من أمير المؤمنين عبد الله المأمون إلى والي مكة أما بعد فقد وصلت شكيتك لأهل الحرم إلى أمير المؤمنين فبكاهم بقلب رحمته وانجدهم بفيض نعمته وهو متبع ما أسلف اليهم بما يخلفه عليهم عاجلا وآجلا إن ادن الله في تثبيت عزمه على صحه نيته ما رايك الآن يا ام عبيد الحمد لله الذي جعله على راس هذه الامه ادعو الله يا ابا عبيد ان يطيل في عمري وأن يحفظه من كل سوء يبدو أنك عدت لشغفك القديم يا أمير المؤمنين أي شغف هذا يا أم عيسى؟ <تصفيق> هذه القراءة التي لا تنتهي تمنيت لو أجد وقتا أكثر للقراءة يا أم عيسى لكن هموم الدولة تشغلني كما ترين فما ضرورة هذا الكتاب الآن وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ذلك لأنني لو لم أقرأه الآن فلن أجد فرصة لقراءته في أي وقت آخر وهل هو مهم إلى هذه الدرجة؟ نعم نعم يا أم عيسى فهذا الكتاب رسالة ألفها العالم الطبيب جبرائيل بن بختي شوع في المطعم والمشرب ونصحني بقراءته بعد أن أنتهي من علاجي من الآلام المبرحة التي أصابت أمعي. آه لقد كانت اياما قاسية لا أعادها الله فلن أنسى أبدا كيف كان الألم يعصف بك وأنت تتحامل على نفسك كما تعوت ولعلك لم تنسي أيضا كيف تعاقب الأطباء على علاجي فلم يفلح أحد منهم إلى أن جاء جبرائيل من سفره فعالجني وأبرأني في ثلاثة أيام نعم أذكر كل شيء كأنه حدث اليوم وأذكر أيضا منحتك السخية له يا أمير المؤمنين وهي عشرون ألف درهم كاملة تعرفين أن المال لا يشغلني كثيرا يا أم عيسى وإنما أبحث عن المهارة وعن الإخلاص والالتزام <تصفيق> طالبنا الحديث عن طبيبك هذا يا أمير المؤمنين وإذا أذنت لي سأخذ من يدك هذا الكتاب حتى تنال قسطا من الراحة ادام الله لي رقتك وعطفك يا أم عيسى ولا حرمني الله منك ومن حنانك يا أمير المؤمنين تتحدثون عن كرم نفس أمير المؤمنين وحسن تبسطه استمعوا إذن مني إلى هذه القصة <تصفيق> وماذا فيها أكثر مما قلناه يا ابن يوسف هكذا أنت دائما يا عطوي تتعجل الأمور استمع اولا ثم حكم في النهاية <تصفيق> قل قل يا ابن يوسف كنا نجلس مع أمير المؤمنين والقاضي يحيى يعرض عليه ما عرض له في يومه إذ جاء الحارس يعلن وصول أبي محمد اليزيدي معلمنا وفقيهنا؟ نعم يا أمير المؤمنين أدخله في الحال السلام عليكم يا أمير المؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من زمن لم نرك يا أبا محمد عزق الله يا أمير المؤمنين اعرف أنه لا متسع عندك لمثل الآن كيف تقول هذا يا رجل؟ فقدرك عندنا معروف ومحفوظ حفظك الله وأيدك يا أمير المؤمنين لم تتغير كثيرا يا أبا محمد وإن كان وجهك يشي بشيء يشغلك لا شيء يخفى على ذكائك وفطنتك يا أمير المؤمنين ما الذي يشغلك إذن؟ لا أدري ماذا أقول يا أمير المؤمنين فقد كنت أود أن لا أشغلك بأمري. قل ما عندك الحق يا أمير المؤمنين أن دينا لحقني ولا شيء يشغلني غير كيفية سداده والوفاء به لن أسألك الآن كم دينك هذا يا أبا محمد فما عندنا في هذه الأيام ما إن أعطيناه لك بلغت ما تريد أعرف أنك لا تحب أن تردني يا أمير المؤمنين لكن الأمر قد ضاق علي وغرمائي قد أرحقوني فرم لنفسك أمراً تنل به نفع لك منادمون يا أمير المؤمنين فيهم ما إن حركت نلت منه ما أحب فأطلق لي الحيلة فيهم قل ما بدلك؟ إذا حضروا وحضرت فمر مروان الخادم أن يوصل إليك رقعتي فإذا قرأتها فأرسل إلي دخولك في هذا الوقت متعذر ولكن اختر لنفسك من أحببت فلما علم أبو محمد بجلوس أمير المؤمنين واجتماع ندمائه إليه أتى الباب فدفع إلى مروان الخادم رقعة قد كتبها فأوصلها إلى أمير المؤمنين ما هذه الرقعة يا مروان؟ أعطاني إياها الفقيه أبو محمد اليزيدي وطلب مني أن أوصلها إليك يا مولاي خذ أيها القاضي يحيى، اقرأ علينا هذه الرقعة التي بعث بها أبو محمد اليزيد نعم يا أمير المؤمنين يقول أبو محمد يا خير إخواني وأصحابي هذا الطفيلي لدى الباب خبر أن القوم في نعمة يصبوا إليها كل أوابي فصيروني واحدا منكم أو اخرجوا لي بعض اطرابي ها ما رأيكم فيما يطلبه الرجل؟ إذا أذنت لي يا أمير المؤمنين ما ينبغي أن يدخل هذا الطفل ليس امامي إذن إلا أن أخبره بتعذر دخوله وأن يختار لنفسه من يحب منادمته تعال يا مروان خذ هذه الرقعه الى اليزيدي واحضر لنا رده عليها أمرك يا أمير المؤمنين ها هو مروان قد عاد ماذا فعلت مع اليزيدي يا مروان قرأ الرقعه يا مولاي ثم كتب رده عليها أعطيها للقاضي يحيى ليقرأ ما كتب اليزيدي كتب يقول يا أمير المؤمنين ما أرى لنفسي اختياراً غير عبد الله بن طاهر قد وقع اختياره عليك يا ابن طاهر فسر اليه يا أمير المؤمنين أترضى لي أن أكون شريكة الطفيلي؟ لقد وعدناه يا ابن طاهر وما يمكن رده عن أمره فإن أحببت أن تخرج وإلا فابتدي نفسك يا أمير المؤمنين له علي عشرة آلاف درهم لا لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن مجالستك فلتكن, فلتكن عشرين ألفاً لا لا أظنه يرضى فلتكن خمسين ألفاً لا يا ابن طاهر أبو محمد اليزيدي لا يرضيه أقل من مئة ألف فلتكن إذن مئة ألف يا أمير المؤمنين <تصفيق> فعجلها له الان فكتب عبد الله بن طاهر بالمئة ألف إلى وكيله ووجه معه رسولا فأرسل إليه أمير المؤمنين يقول <تصفيق> قبض هذه في الحال أصلح لك من منادمته وأنفع عاقبه غلبتنا بقصتك هذه يا ابن يوسف وأنا أؤيدك في هذا يا عطوي ولكن إذا كانت قصة أخينا أحمد ابن يوسف هذه تدل على كرم نفس أمير المؤمنين وعلى تبسطه فإن عندي قصة أخرى تدل على تقديره لمن حوله من الرجال وكيف يعجبه في الرجل أن يكون نخي السريرة رابط الجيش لا يهاب قولة الحق لما لا تقصها علينا يا ابن أبي خالد؟ لا مانع عندي إذا وافقتم ولم لا نوافق يا رجل؟ ليس أحب إلينا من ذكر مناقب أمير المؤمنين؟ تبدأ هذه القصة عندما كنت عند أمير المؤمنين يوماً وعنده علي بن هشام واخواه احمد والحسين فسمعته يذكر عمرو بن مسعده وقد استبطاه فقال ايحسب عمرو اني لا أعرف أخباره وما يجبى اليه وما يعامل به الناس بلى والله ونهض امير المؤمنين وانصرفنا فقصدت عمرا من ساعتي فخبرته بما جرى ونسيت أن أستحله من حكايته عني فراح عمر إلى أمير المؤمنين فظن أمير المؤمنين أنه لم يحضر إلا لأمر مهم لموقعه من الرسائل والمظالم والوزارة فأذن له فخبرني عمر أنه لما دخل عليه وضع سيفه بين يديه وقال يا أمير المؤمنين أنا عائذ بالله من سخطه ثم عائز بك من صختك أنا أقل من أن يشكوني أمير المؤمنين إلى أحد أو يسر علي ضغما ببعثه بعض الكلام على إظهاره ما يظهر منه وماذا عمر ما قلته من أنني أحسب أنك لا تعرف اخباري وما يجبى إلي وما أعامل به الناس لم يكن الأمر كما بلغت وإنما كانت جملة من تفصيل كنت سأخبرك به ونما اخرج مني ما اخرج معنا تجاريناه فليس لك عندي الا ما تحب فليحسن ظنك ثم غدوت بعد ذلك على امير المؤمنين فناداني وقال يا احمد اما لمجلسي حرمه وهل الحرمه الا لمجلسك يا امير المؤمنين ما اراكم ترضون هذه المعامله فيما بينكم فلما رضيت مها بيني وبينكم وأية و... و... و... معاملة يا أمير المؤمنين ه... هذا كلام لا أعرفه أما سمعت ما كنا فيه أمس من ذكر عمر ذهب بعض من حضر من بني هاشم فخبره به فراح إلى عمر مظهرا منه ما وجب عليه أن يظهره فدفعت منه ما أمكن دفعه وجعلت اعتذر إليه منه بعذر قد تبين في الخجل منه يا أمير المؤمنين أنا الذي أخبرت عمرا به لا أحد من بني هاشم أنت؟ نعم أنا يا أمير المؤمنين وما حملك على ما فعلت؟ الشكر لك والنصح والمحبة لأن تتم نعمتك على محبيك وخدمك كيف؟ أنا أعلم أن أمير المؤمنين يحب أن يصلح له الأعداء والبعداء فكيف الأحباء والأقرباء وقد سمعت منك يا أمير المؤمنين ما أنكرته منه فخبرته به ليصلحه ويقوم من نفسه أودها لسيده ومولاه ويتلافى ما فرط منه أحسنت والله يا أحمد ان ما خبرتني به الآن أحب إلي من ألف ألف وألف ألف وألف ألف أما ألف ألف فلنفيك عن سوء الظن وأما ألف ألف فلصدقك إياي عن نفسك وأما ألف ألف فلحسن جوابك رأيتم كيف يهددنا خليفة المسلمين؟ أبعث إليه داعيا إلى المسالمة راغبا في المهادنه فيضعني بين أمرين أحلاهما مر إما أن أقبل شروطه في إقرار السلم أو أن يشن علينا حربا لا قبل لنا بها هل تأذن لي بالكلام يا صاحب الجلالة؟ تكلم أيها البطريرك الأكبر فأنا في حاجة إلى سماع رأيك كتابك الذي بعثت به إليه والذي أشرع عليك به وزراؤك هو السبب في هذا المأزق الذي نحن فيه كيف؟ كيف يا صاحب القداسة؟ لقد جمعت في كتابك إليه بين طلب الصلح وبين التهديد باستعمال القوة وليس هذا شأن من يرغب جادا في اقرار السلام خاصه من كان في مثل موقفنا وماذا كنت تريدني أن أصنع أن أذعن له دون قيد أو شرط يا صاحب الجلالة أنت تعرف ويعرف كل الحاضرين هنا أن هذا الخليفة العربية لا يلجأ إلى الحرب من أجل الحرب ولكنه يلجأ إليها مرغما ليصحح وضعا أو ليكف عدوانا ما هذا يا صاحب القداسة كأني بك تتحدث بلسانه لا بلساننا لا يا صاحب الجلالة لا نما أتحدث بلسان الحق ولقد نصحتك من قبل مرات لكي تكف عن مساندة الخارجين والمتمردين عليه لكنك لم تستمع للنصيحة وأثرت ما أشر به المندفعون من رجالك دعاه الحرب والخراب لا أكاد أصدق أذني هل نسيت ما فعله بنا المأمون يا صاحب القداسة؟ لا يا صاحب الجلاله، لم أنس شيئا من هذا لكنني لم أشهد خليفة حافظ على هدنته معنا واحترم شروطها كما فعل عبد الله المأمون لقد تعايش معنا وأمن قوافل التجارة بينه وبيننا واحترم تاريخنا وحضاراتنا وبدلا من أن نبادله التزاما بالهدنة واحتراما للسلم نصرنا اعداءه وزودناهم بالسلاح والمال فما الذي كنت تنتظره منه بعد ذلك؟ وما هو الرأي الآن يا صاحب القدازة؟ أخشى أن يكون قد فات الأوان لإبداء الرأي ماذا تعني يا صاحب القدازة؟ أعني أنك إذا لم تسارع بالاعتذار إليه ماذا تقول؟ وإصلاح ما ورتك فيه دعاة السوء فلن يمضي إلا قليل حتى تجد المأمون وجيشه يحيطون بهذا القصر أعتقد أنك تبالغ كثير يا صاحب القداج نما أقول هذا عن تجربة خضناها مرتين وكم أتمنى الا تتكرر مرة أخرى يا صاحب الجلالة <تصفيق> ماذا حدث يا أماه؟ لما تجهشين هكذا بالبكاء؟ وماذا بوسعي أن أفعل يا عباس؟ أن تكفي عن هذا البكاء يا أمه كيف يا ولدي؟ كيف وأنا أشعر أن كارثة ستقع؟ ألم نكن قد انتهينا من هذا الأمر يا أمه؟ ألم أطلب إليك يا أمي أن تتخلصي من هذا الوهم؟ ليس وهما يا عباس فقد رأيت رؤيا أكدت لي صدق ما أحس إن هي إلا أضغاث أحلام يا أمه فدعي عنك هذا الخوف وكيف أدعوه يا ولدي وقد علمت اليوم أن أباك ماض في حملته إلى بلاد الروم وأنه توعد ملك الروم وأغلظ له القوم لم يكن أمامه غير هذا يا اماه وكما هزمناهم مرتين من قبل سنهزمهم إن شاء الله في الثالثة فلا مجال ولا مبرر للخوف <تصفيق> كم أتمنى ان اصدقك يا عباس كما اتمنى هذا يا ولدي ما أجمل المكان يا قصي لو لم نكن نستعد لاستئناف السير لبقيت هنا بضعة أيام كي أستمتع بهذه الخضرة البديعة وهذا الماء العذب لا عجب يا أمير المؤمنين فهذه عين البدندون وهي مشهورة بطيب موقعها وبرد مائها وجمال خضرتها والناس يأتونها من كل ركن من بلاد الروم بل ومن بلادنا أيضا حقا؟ نعم يا أمير المؤمنين انظر انظر يا قصي أطرها هذه السمكة التي تتارجح في الماء؟ نعم يا أمير المؤمنين ألا ترى أنها كسبيكة فضة تتلالا بلا يا أمير المؤمنين من من رجالنا في استطاعته أن يأتي بها اختر من تشاء يا أمير المؤمنين من يأتيني بها له جائزة عندي جائزتنا هي رضاك يا أمير المؤمنين سأنزل بنفسي لإحضارها من العين بشرط أن توفيني من قبول الجائزة <تصفيق> ولما يقصي العين شديدة البرودة والنزول إليها مجهود يستحق الجائزة عطاؤك وكرمك يغمرنا يا أمير المؤمنين ها هي يا أمير المؤمنين أخيراً أمسكت بها أحسنت أحسنت يا قصي هذه سمكة فريدة لم أرى مثلها من قبل تفضل فأمسك بها يا أمير المؤمنين هاتي هاتي يا قصي لا حول ولا قوة الا بالله. لقد فرت من يدي يا قصي قفزت مرة أخرى إلى الماء لا بأس عليك يا أمير المؤمنين سأخفز وراءها لأحضرها لك لا لا لا لا حظ لنا في هذه السمكة فلننهض الآن إلى خيامنا حتى نستعد للسير في الصباح نعم يا أمير المؤمنين ولكن دعني اولا أجفف هذا الماء الذي تناثر على سيابك <تصفيق> بل قل ما تناثر على وجهي وصدري ونحره هل تأذن لي إذن يا أمير المؤمنين لا عليك يا قصي لا عليك سادخل إلى الخيمه لاغير ثيابي باكملها اسرع اسرع يا سيد قائد ان امير المؤمنين في خيمته يرتعد بشده ماذا متى حدث ذلك ايها الجندي لا ادري يا سيدي لكن زميلي المكلف بحراسه امير المؤمنين طلب مني أن أبلغك بأن تحضر في الحال صح المكان لا تتجمعها كذا حول امير المؤمنين لا بأس عليك يا أمير المؤمنين سلمك الله من كل سوء أنت هنا يا قصي نعم يا أمير المؤمنين أنا في خدمتك ورهن أمرك لقد أخبرتني من قبل أن اسم هذا المكان هو البدن دون أليس كذلك؟ بلى يا أمير المؤمنين وما هو معنى هذا الاسم؟ معناه في لغة الروم مد رجليك مد رجليك هذا فأل سيء يا قصي كأنهم يقولون لي هذه ساعتك قد دنت لا يا أمير المؤمنين لا بأس عليك إن شاء الله ومن الذي سيهرب من قدره يا قصي؟ ومن لا يزل عرضا للمنون يطرقنه ذات يوم عميدا، فإنهن أخطأنه مرة، فيوشك مخطئها أن يعود، فبين يحيد وتخطينه قصدنا فأعجنه أن يحيد. لا. لا حول ولا قوة إلا بالله أتبكي يا قصي لا يا أخي لا هذا موقف يتطلب الثبات والصبر نعم يا أمير المؤمنين اعلم إذن أنني اوصي بالخلافة من بعدي لأخي المعتصم نعم يا أمير المؤمنين هات رجالك وجنودك ليشهدوا على هذا سأفعل يا أمير المؤمنين مولاي أمير المؤمنين القاضي يحيى بن أكثم ومعه أحمد بن يوسف وطائفة من وجوه بغداد بالباب هذا يوم لا نمنع فيه أحدا يا مروان أدخل كل من أتى للعزاء نعم يا أمير المؤمنين عظم الله اجرك يا امير المؤمنين شكر الله لك يا يحيى هذه اراده الله الذي لا راد لقضائه يا امير المؤمنين نعم يا يحيى وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس باي ارض تموت كان يرحمه الله يدرك هذا جيدا وكان لا يفتأ يردد أمامي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي خطبته الأخيرة كان يذكرنا دائما بالموت وكنا نتعجب جميعا من هذا الأمر وفيما كان عجبكم يا يحيى في أنه كان يرحمه الله في أوج قوته وصحته ولم يتوقع أحد أن الموت كان يترصد له، وهو بعد في الثامنة والأربعين. الموت نقاد يا يحيى اختطفه، ونحن أحوج ما نكون إليه. وقد اختارك هو بدوره لتحمل الرسالة من بعده يا أمير المؤمنين. نعم يا يحيى، ومن أجل هذا أهت الله أن احذو وحذه. وأهلك من رسالته وستظل اعماله وخطبه وكلماته واقواله نبراسا يهديني وينير لي الطريق لا بد انك لا تزال تذكر بعضا من خطبه يا امير المؤمنين بل اذكرها جميعا يا يحيى ولا يزال صوته في خطبه عيد الفطر الاخير يرن في اذني ويملأ جوانحي ألا وإن يومكم هذا يوم عيد وسنة وابتهال ورغبة يوم ختم الله به صيام شهر رمضان وافتتح به حج بيته الحرام فاطلبوا الى الله حوائجكم واستغفروه لتفريطكم ولست انهاكم عن الدنيا باعظم مما نهكم الدنيا عن نفسها فان كل ما بها يحذر منها وينهى عنها وكل ما فيها يدعو الى غيرها واعظم ما رأت اعينكم من فجائعها وزوالها ذم الله لها والنهي عنها فانه يقول تبارك وتعالى فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم ايها الناس انتفعوا بمعرفتكم بها وبإخبار الله عنها واعلموا أن قوما من عباد الله أدركتهم عصمة الله فحضروا مصارعها وجانبوا خدائعها وآثروا طاعة الله فيها وأدركوا الجنة بما يتركون منها كنتم مع الخليفة العباسي عبد الله المأمون الهندسة الإذاعية ممدوح زكريا الخليفة العباسي عبد الله المأمون كتبها للإذاعة مأمون النجار إخراج جمال حماد